صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى اخواتنا ان شاء الله باذن الله تم كلام واضح طيب ربنا يبارك فيكم اعرفوا اخواتكم بقى اللي مش على التاخير معلش مناقشه الابحاث هنغير اربع ابحاث يا جماعه منكم كلفبيل وجطه الله وجمتي في صدري ومحمد المصريه يعني ايش معنى بقى ما وصلنش لله اربعة دول ففيش حد فيك ويوصل ثاني الابحاث طب ومال الابحاث مش مطبور ليه طيب ماشي مفيش مشكلة بس يعني أنا بس مش فاهم ليه ليه ليه مطلقش الأبحاث لا أمالا عايز الشيخ حمد طهر ولا يأخذها هو يجب هالجي عشان لما يعني أنا بقابله ففعلان يديني الورق أما بأخذ الحاجات مخصوبة ورق أحسن ما بأخذها ورق مش ورق بعلق وبكتب وحيث أن أنا وأنا بناقشكم أبقى كاتب جانب أقول كل لكلمة يعني إيه التعليق اللي أنا كنت عايز أوصله ما نفاش حاجة كنت عايز أوصله طيب نناقش الحاجات بقى اللي وصلت لنا الوقتي إن شاء الله بإذن الله طبعا كده نناقش الحاجات اللي وصلت بسم الله والسلام والسلام عليكم لا أختنا سنكبيل المصادر بتقول بقى المختصر في التفسير ذبطه التكتير السعدي الطبر يقبل جدا فاضل مني اتل لا يعني ايه يعني خلاص ما فيش مشكله ربنا يبارك فيكم ان شاء الله باذن الله نركز مع بعض بقى أه أه انا أتمنى <تصفيق> ان يعني لو أختنا امال بس الكلام اللي انا قلته في سنه اولى في سنه ثانيه لان انا بديل افكاركوا في ثانيه بس على خطه التكوير بقى وعلى الملك بتاعهم بس بيديهم قواعد كتير في النص فانا برده عايزكم تجيبوا الورق بتاع القواعد اللي انا و... وتتفيدوا منه يعني في حيث إن أنا كايس ربما إني أنا لكم قواعد لأن المادة عبارة عن حين التعاون مع التفاسيل إزاي نستخرج إزاي نحق إزاي نختار المعنى وإزاي نسقط على الواقع يعني إيه حين نتعاون مع التفاسيل؟ أنا عايز أقراج من التفاسيل حكتين يا جماعة أنا عايز أقراج من التفاسيل حكتين إيه هو؟ الحاجة الأولانية أنا عايز أسهل معنى الآية طب التفسير بتجيب كذا معنى يبقى انا لازم ابقى جدا عشان اختار معنى وعشان احقق المعنى او في الاخر اقول ان كل المعاني خلاص مفيش بينها اختلاف ولا حاجه وانما هو تكامل وتنوع واثراء فافهم كل معنى من المعاني لازمه ايه يبقى اول حاجه اختيار وتحقيق معنى الايه ده اول حاجه انا عايز اخرج بيها من التفسير اعرف معنى الايه كويس جدا واحقق معناها واختاره بناء على ايه الكلام ده ان انا اسوق ايه, إيه, إيه المفسر حقناني بالمعنى ولم اصنعنيش بالمانه يعني ايه يعني إيه يعني إيه يعني جاب لي اثر المعنى فجاب لي تفسير القران للقران جاب لي حديث بيفسر المعنى فجاب تفسير نبو القران جاب لي اثر من اثار السلف واقوال المفسرين فجاب لي كلام للسلف واقوال للسلف جاب لي كلام من اللغة بيقص للمعنى اللي هو قاله يبقى إذا يا جماعة أنا, أنا إيه المعاني موجودة طيب المعنى ده بقى جاب لي المفسر اللي أنا بقرأ له جاب لي أدلة عليه من القرآن أو من السنة أو من أقوال المفسرين العظماء اللي هما السلف والصحابة أو من اللغة جاب لي دليل على هذا القول أو جاب لي معنى أنا حاس أنه معنى قول فعلا وعمير في الآيات أنا ما كنتش أخذ بالي منه يعني, يعني الصفت حاجة وهو حاجة المبسر مع دوات التفسير يبقى إذا يا جماعة أنا بدور على المع... المعاني في التفسير تاني حاجة العزق أخذ بها من التفسير الإسقطاط على الواقع الإسقطاط الكلام اللي بيحلني مشاكلي هيجي حد منكم يقول طيب إسقطاط الواقع في التفسير بتبقى لا جدا جدا جدا يعني إسقطاط الواقع لا إنتم بتقالوكم ده لا التفسير مليانه كلام انا ممكن استفيد منه في الواقع ولكن انا يعني خدوا القاعده ديت الاسقاط والفهم على وال والفهم على قدر المعايشه يعني على قد معايشتك لواقع القران على قد فهمك والتقاطك لاسقاطات المفسرين على الواقع واخدين بالكم معايا يا جماعه يعني يعني ايه يعني, يعني مثلا الاخوان المسلمين لو جيتوا تقروا مثلا الإخو... الكتب التفسير بتاعه الاخوان المسلمين هتلاقيها مليانه اسقاطات حركيه او استنباطات حركيه ليه هو دي القضيه اللي عايشوها لو جيتوا مثلا تشوفوا كتير من الدعاه السلفيين لما بييجوا كانوا في التفسير تلاقي اسقاطات على القلوب والانانيات ليه لان هي دي القضيه اللي معظم الدعاه السلفيين عايشينها قضيه اصلاح القلوب لو جيتوا مثلا تسمعوا ايه خطيب والدعوه خرج معاهم مثلا هتلاقي معظم استنباطات من القرآن التنبطات دعوية لأنه دي القضية اللي هم عايشنا يبقى إذن فهمك أو التنبطاتك أو تدبراتك من القرآن أو من التفاسير لأن السنة دي احنا بنركز على التفاسير احنا بنركز على التفاسير جناتي صدري معلش واحدة واحدة هتلاقي نفسك يعني ايه زيبك ترتب بس تركزي معايا جدا وحديدي أسئلتك وانت بتتألي احنا عايزين نستخرج ننهج للتعامل مع التفاسير المنهج اول حاجه ايه صمامات الامان عندنا اربع صمامات امان الكلام ده عايزكم تكتبوه كويس جدا وفي التلخيصات يعني انا ما بوصليش تلخيص الدرس اللي فات منكم اربع صمامات امان صمام الامان الاول ان احنا للاستنباط من القران في التفاسير المعتمده الصمام الامان الثاني ان احنا بناخد علوم القران ومنهج التعامل مع التفاسير صمام الامان الثالث اللي فيه دكتور محمد عبد السكشن ان شاء الله باذن هي برده هيفهمكم ازاي تتعاملوا مع التفاسيل. يبقى فيه حد بيتابعكم ازاي تخريجي بالتفاسير ثماما الأمان الرابع بإذن الله وحده إذا إن أنا بلتين كل وقت إنتم تبعتوني أبحاثكم ولا بنائشها معاكم وبعل عليها وبعالي عليها بحيث من اللي شطط ولا اللي خرجت ايه تفهم هي خرجت هي اتعامل الطحة ولا غالب يبقى في ان شاء الله اربع صمامات امان معانا عشان لا تخفيش من التدبر التفاسيل طيب الحاجة الثانية بعد صمامات الامان لعملية التدبر والافقاط على الواقع من التفاسيل الحاجة الثانية ايه يبقى الحاجة الاولانية قلنا ايه, ايه, ال ايه تركيزنا السنة دي على, على التفاسيل يبقى السنه ده احنا بنتعامل على التفاسير مش بنتعامل مع التعامل المباشر مع النص القراني وال... و... والاستنباط المباشر من النص لا لا احنا مع التفاسير يبقى هي التفاسير صمامات الامان للاستنباط من التفاسير قول اربع اهدافنا من وراء التفاسير حاجتين انا عايز اخلط من التفاسير بحاجتين الحاجة الاولانية ما ما ايوه ما يعني بقى انا عايز اخلط من التفاسير بحاجتين رقم واحد استخراج معاني الآية استخراج معاني الآية وقلت لكم كيف يستخرج معنا الآية؟ قلنا يا إما يكون المفسر أقنعني بأن ده هو المعنى الصحيح إزاي جاب لي شاهد من القرآن أو من السنة أو من أقوال المفسرين والسلف أو من اللغة أو هو نفسه مفسر معايا أدوات التفسير وجاب قول جميل عظيم مقنع يبقى دي خمس حاجات انا بشوف حاجه من الخمسه دول وبستخرجها يا ما واحد بقول هو القول اللي انا من الاقوال المفسرين يا اما بقيد قوله انا اقتنعت بيه بس لما ابقى فاهم الاقوال اللي انا اقتنعت بيها خلاص الحاجه الثانيه اللي عايزين نخرج بيها من التفاسير المقاصد والاستفاضات على الواقع والاستنباطات والتضورات دي الحاجه الثانيه اللي عايزين نخرج بيها من التفاسير يبقى الرقم واحد المعاني رقم اثنين المقاصد طيب المقاصد دي بقى هاخرج بها ازاي هاخرج بها من خلال التقاط التقاط كلمات في التفاسيل كلمات للمفسرين في الاتقاطات يبقى قال الكلمة واضحة واتقاط لي الواقع واضح يبقى المفسر يفتح لي بقى يجب لي قول الله هو اكبر ده قول الناس على بيحل مشكلة كذا طب انا منين هسا بالكلام ده وقن معظم المفسرين ما بيجيبش اسقاطات على الواقع مباشره هفه بالكلام من بنقصد ان الفهم والاسقاط على قدر المعيشه الفهم والاسقاط على قدر المعيشه زي ما قلت لكم يا جماعه ان الواقع مجموعة من الإثال والتفسير مجموعه من المفاتيح اقوال المفسرين مجموعه من المفاتيح انا مش هفهم المفتاح الا لو شفت القفل يعني ايه يعني ريهان بتقول ازاي يخرج بمعنى كلمة واحدة من السفر على اي اساس ارجح ولا المعنى اللي نسألبي يعني بصنا ريهان نقول ديك المعنى اللي المبسر اصناك انه معنى في الآية يعني مثلا واذا النجوم انكدرت قالك في اللغة انكدر القوم على القوم اي هجموا عليهم فجأة اقنعني ليه لانه جاب لي تقصي اللغة وللمعنى وقت بلك معي اجاب لي مقصير لغة وعلى المقل المعنى يبقى داما معنا مقنع مبتر ثانى هيقولك مثلا على سبيل المثال مثلا ألاقي يعني ايه نجيب اي قول ثانى مثلا سبّح مربك الاعلى مثلا فيجيب لك معنى التسبيح من, من, من آية ثانى ويجيب لك اجزر يبقى اطنعني فاتصلي الآية بالآية, بالآية وقدين بلك معي تفسير زي أمت الرحيم بيجي معنى إنه واحد منهم مباسك للأدلة ده يتطبر مثلاً ده يتطبر إذا بإنما عندك ملكة الترجيح معظم اختلاف المفسرين في المعاني هو اختلاف تنوي أو تكامل مش اختلاف فضب وده يعني فانت الوقتي ممكن ببقى أقول كلها سليمة وصحيحة ما تقلت الترجيح من المعاني ملكي الدعوة بي إلا لو المفسر هو اللي عمله لو هو العمل وخلاص خدي شوفي هو رجع بودان على ايه واقتنعي بالكلام اللي قاله ايوه يعني بتقرأي بكذا تفسير وبتشوفي الاقول اللي انت اقتنعتي بيه اللي انت اقتنعتي بيه يعني ايه اللي هو اقنعك بيه اقنعك بي من خلال المجاب شاهد عليه إنه جاد شاهد عليه، جاد كلام بقنا عليه، جاد تفسير آية بآية، تفسير آية بحديث، تفسير آية بلغة، تفسير آية بقول سلف، فانتي اقتنعتي. هنا، وقد يبلكوا معي؟ في قولة يوفرس بردودة عليها وفاصل راحل تفسيره مريئة مثلا، ما, ما تنشاهليش بمعارضه. يعني وقد بلك معي لما لا حد رد على حد يشوفي قول القول ده وقرأ القول ده وشوفي مين اللي جاب الأدلة. قالوا كائمك بالضبط بتكرأي في بقهي واحد قالك ده حرام واحد قالك ده حلال فبتش قال حرام له ده قال ليه؟, ليه؟ وقد قالك معايا ومشوفي مين اللي حدثه صحيحة مين اللي جاب أقوال أئمة أربعة مين اللي باع قول الجمهور مين اللي شوفي الأقوال بسربحي لأن المعنى لو انت تفهمته صح كل ما بعد كي يبني على المعنى لو انت تفهمت المعنى صح المعنى قد الجواهرات هتقدروا تطلعوا صح بقى القاصد على قد معيشتك على قد بوايشتك لقضايا الواقع على قد ما انت عايشه قضايا العلمانيه والحرب على الإسلام وهتقدري في الحاله ديت انك انت قاتله في الاطار للتفسير هتلاقيه ايه ماشي وتياكوتي البطود القلبيه اللي الوديه كله ناس حاجات اللي إيه. او بتتفادى اقولك غير ما تدي واقع من غير ما تشتغلي او من غير ما من الجوالات من غير ما تشتغلي في الاعصر ديه تفسير من غير ما تحب. مش هتعرفي ومعنى الكنوز اللي هو التفاتير انا بابصل لكم ليه هو التفاتير ليه بسبب هذه الامر اه اتباح وماله ممكن يبقى كلها صحيحة في واحد جاب وماله من السباحة واستقرار لك معاني لغوية وماله تسبح لك معنى ابن عباس في التسبيح جميل جدا في واحد ثالث جاب لك ماس كتير ايه بايه جميل بدام بيطلع بالتالي دليل صحيح صريح انا معاك الواحد يختار اللي هو منشغل بيها اه بيها. يعني الواحد بيقدر يعني انا مثلا بفتح مثلا وانا باسكر تقاولي لسه الله تعالى مثلا احيا الناس جميعا فلقيتها في ارضع اطوال للمفسرين من اعانى احد من اهل العلم ذكروا من اعانى احد من اهل العلم انا منشغل بعلم مفيش فرع عمل تسرع اقول البصطات تسع فالماء التقطت ان فرع حياتك سريعه انا منشغل بقضيه فرع العمل فعشان كده اتخذوا ديناهم لاهوان ولاعدة المفاسدين اختلوا في الدعوة انا انتقبت القول مسألة لعب الملتزمين بالدين مش لعب بيأتي مثلا ليلة العيد ليلة المخدرات والسعب في قيام الليل الملتزمة اللي قاعدة تلعب في الدعوة الى الله في روح متيجي فانا خدت المعنى اللي انا منشغل به طوال اللي انا ايه بستخرج منها حاجات بتفيدني كده بحياتي ايه معنى مثلا ايه ايه في صوره الاعلى يعني ربنا يذكر اللي بيرعى البهاء دعائيه اللي هي الروحانيه هذا هو ده اللي هتكمل معاه في الدعوة عشان انه تعد طيب. طيب كلام طيب وحلو وان قلنا في القرار العملي ان الكلام اكثر من كده يعني انك تقولي ان انا بتابع ثلاثة ولكن انا قررت ان امركز معها اكثر من البلدين دي هي اللي بتستجيب معايا اكتر مثلا عشان نبقى نستدرك الحاجات شويه بس مجهود بسيط منكم ان شاء الله النهارده, النهاردة او مقدمه في فكر الدعوه الميدانيه في قيمه الدعوه الميدانيه ركزوا معايا معا بقى يا جماعه آه آه ان شاء الله الله في في فكر الدعوه الميدانيه يعني الدعوه الميدانيه عند رسول الله صلى الله عليه والدعوه الميدانيه عند الرسول بس الاول هنتكلم في حاجه اسمها اصول الدعوه و الأصول التربية دعوية في الميزانية أصول التربية دعوية. يعني في مساهيم يجب تÉпрصخ عند الممكن عشان يحافظ على الجولة كورد في حياته عشان يحافظ على الدعوة الميزانية كورد في حياته عشان يحافظ على النزول للناس كندشاط في حياته وما ينقطعش عنه أبداً فية مساهيم لازم تترصخ عندك المساهيم دي لازم تكديها أيه المساهيم دي؟ الم lekker ب Zust Movi Luke لا تّرصخ hook لا لازم تتحركها لا دين بلا حركة ده المبدأ الأول ده أصول الدعوة الميدانية الأصل الأول لا دين بلا حركة قبول مبدأ النزول للناس قبول مبدأ الحركة من أجل نشر الدين ونشر الالتزام لازم تتحركي ما تبقيش زي ما بنسميهم ملتزمين منازلهم فانطلق جميل جدا ولكن ده إيه ممكن يبقى شعار نحن الوقت نتكلم على أيوة نحن نتكلم على مبدأ إنه ما دين أصلا بلا حركة لا دعوة ولا ولا طلب علم يعني هنا فانطلق قضية ما طلب علم من غير حركة فانطلق عالم وبيعلم طالب رغم ان الطالب هنا موسى والعالم هنا القدر انما ايه انما مفيش مفيش اصلاح للقلوب لا حركة قال تعالى اذا لم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب في صورة الحج فتكون لهم قلوب اي لن يكون لك قلب إلا لم تسيروا في الارض فلم يسيروا في الارض ستكون لهم قلوب يبقى مفيش اصلاح للقلوب بدون حركة مفيش نصر للدين بدون حركة وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. رجل يسعى فلما بلغ معه السعي السعي في مهم الدعوة ونصر الدين مفيش ملتزمين منازلهم او ملتزمات منازلهم لا تربية بلا حركة يبقى مفيش إيه إيه طلب للعلم بلا حركة فانطرقه مفيش اصلاح للقلب بلا حركة أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم إيه قلوب إيه مفيش زيادة للإيمان بلا حركة الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حطة لا وطي أولئك يؤمنون به يتلونه أن يتبعونه ويطبقونه يتلونه أن يتبعونه ويطبقونه كلفاته بالتوراة فتلوها أي فاتبعوها وطبقوها يبقى أولئك يؤمنون بإيمان اللي يؤمن بالقرآن اللي هيطبقه اللي هيطبق إما مفيش الزيابة إيمان إي بلا حركة مفيش نصر للدعوة بلا حركة رجل يسعى لا تربية بلا حركة وإذ قال موسى لا أبرحوا حتى قبله قال لك مواخد فتاه في الرحلة للخضر ليه عشان يربيه بالحركة يبقى لا تربية بلا حركة لا نشر للهداية بدون حركة لو الشمس وقتت في مكانها ما فيش حد هيطيقها هنتمنى نحن نخلص منها لو النهر وقت في مكانه المية هتعفل كذلك المؤمن لو توقف بلا حركة الإيمان في قلبه هيركب وقلبه هيمتلك بالعصن والعياذ يبقى الحركة للمؤمن زي المية بالنسبة للثمان معها جماعة يبقى, يبقى أصول الدعوة الميدانية الأصل الأول لا دين بلا حركة الاصل التاني السكوت حرام السكوت حرام القضاء على فكر الانانيه وانا مالي. لا تسكت ده الاصل التاني ان القهر بالمغطيه ليس حريه شخصيه في الإسلام مش يعني ايه المغطيه خلاص واحد قفل بيته وعصى ان انا واحده مشه الشارع واحد مشي حاطط ايده على كتف واحده في الشارع القهر بالمغطيه مش مش لا للانانيه فالتعبير لا للانانيه للانانيه ليا وانا مالي ان السكوت هرام انك تسكتي يبقى هنا الجهر بالمعصية ليس حرورية شخصية في, في الإسلام أفنضربوا عنكم الذكرى صفحا أن كنتم قواما المصرفين أفنضربوا عنكم الذكرى صفحا أنت عايزيننا ما نذكركوش وما نكلمكوش وانسننا منكم ازاي أن كنت قواما المصرفين ده لم تغطي ربنا احنا في قضية بيننا وبينكم ان انتم بتعتدوا على ملك هذه المملكة بتعتدوا على قوانين هذه المملكة بتعتدوا على اوامر مالك الملك كله يبقى في قضيه بينه وبينكم مفيش حاجه ما بكوش ده عوبينا وسيبوا اللي باع سيارته وسيبوا اللي تتعرى تربت اللي العاري واذا يعني يبقى مفيش حاجه فلا تسيبوا العافي من راى منكم منكر فليغير فليغير ومن راى بما شاهد من راى مجرد ان كيد وقعت على مشهد معطية من راى منكم منكر فليغير قال تعالى لولا ينههم الربانيون والأحضار لولا ينهاهم الربانيون والأحضار ابن عباس يقول هذا أشد عتاب في كتاب الله سكت ليه يبقى الأصل الثاني السكوت حرام وعدم النزول للناس جريمة من الجرائم يبقى الأصل الأول لا دين بلا حركة ولا نشر للهداية بلا حركة ولا عودة للدين بلا حركة ده الأصل الأول الأصل الثاني السكوت على الجهر بالمعصية حرام وعدم النزول للناس جريمة جريمة وليس مجرد نوع من أنواع التقصير جميل جدا سفينة تغرق وانت مش راضية في سند اللي فيها ده جريمة طيب الأصل الثالث بقى الأصل الثالث آآ آآ آآ آآ الأصل الثالث لا تتربت لا تتربت يعني إيه لا تتربت اللي هو قول الله فلما أقود يا ولوا فلما أقود يا لا يمكن يلا يمكن يتصل إنسان بالقرآن ثم لا ينزل إلى الواقع لبنى الأصل الثالث لا يمكن أن يتصل إنسان بالقرآن ثم لا ينزل إلى الواقع, الواقع اللي لا. فلما قضية، ولا ينزل إلى قومهم منذرين أول ما سمعوا القرآن فلما قضي والاوقوين منذرين نزلوا على كل الواقع ما بيش حاجة وأصول يتسمع القرآن لذلك وما ستتحركيش وبقى في القرآن لا ينزل مقلقا يبقى لا يمكن أن يتصل قلب بالقران ثم لا الواقع ولا يدير على حرومات الله يبقى فلما انقضية أي فلذلك اياكي ان تتردد حينما تري معطية من رأى منكم منكرم مش من شاهد تعالوش تتراجع عليها ده وانت عدم متحددين اتكلم ولا ما تكلمش من رأى منجرد ايه فليغير التعامل الثوري مع المعطية الاصل الرابع لابدة من التجاهل لمن اراب النزول لا بد من التجاهل لمن اراد النزول انا عايزكم تكتبوا بقى القواعد الاصول اللي انا بقولها ده يا قلت كم أصل لحد دلوقتي انا قلت كم أصل لحد دلوقتي هات طيب هم الاصول اللي انا قلتها لا دين بلا حركة والسكوت حرام وعدم النزول جريمة لا دين بلا حركة ولا نشر دا بالحركة السكوت حرام وعدم النزول للناس جريمة لا تسارد لا يمكن أن يتصل الإنسان بالقرآن سوما لا ينزل إلى الواقع طح جدا رابع لابد من التجاهز بمن أراد النزول اللي هو بقى إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من البيان إلى سحر أهل يتصل بيسحره الناس وهما بيكلمون بالباطل بيحضروا طب احنا ما نحضرش ليه اللي هي قول اللي لا لا عضله له عضة لازم تكون جاهد مش مجرد مشاعر أهمية التحضير وأهمية البناء عموما البناء الدعوي يعني مش مثلا انت عندك كلمة في مسجد هتقول لها الأخوات ما عدت حضاري بقى وتسئلت إنما جولة نزلة لا لا يا جماعة لازم يكون عندك تجاهد لازم يكون عندك تحطير قال تعالى فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها صحيح الجولة الجولة أكثر و أصعب صحيح فألهمها فألهمها ربنا ركب في, النفس في نفس الإنسان القابلية والشوق للحق وللباطل للفجور وللإباحية وفي نفس الوقت للإيمان وللعبادة وللتوبة أهل الباطل عرفوا يخطبوا لحثة السودة لفنفية الإنسان أهل الحق مش عارفين يخطبوا لحثة البيضة الجميلة لفنفية الإنسان ليه؟ ربما بيتعانهم لحد ما عارفوا يخطبوها احنا مش عارفين نخطبها ليه لاز ولازم نحضر المرة الجانس والجان شاء الله لأربعة جاية هنأخذ الإيفنت الشهر بتاعنا فأنتم لازم تكونوا جايين كل واحدة منكم متصورة إيه الموضوع لأنه أنتوا اللي بتختاروا الموضوع في الإيفنت الجولة أنا اللي بختار موضوعها إنما الإيفنت الشهر إنتوا اللي بتختاروا الموضوع بتاعه لابد من التجاوز الأصل الخامس لا تعتذري لا تعتذري او وجود الشيوخ والعلماء لا يسقط مسؤوليتك في الدعوة إلى الله أو ملك عصر ملكش عذر يبقى إذن لا تعتذري أو ملكش عذر أو موجود الشيوخ والعلماء لا يذكت يفك... مسؤوليتك في الدعوة لله دائمه من اليسير كان معا ثلاثة من المرسلين ومع ذلك مثل يبقى لا يوجد أعضار دنيوية ولا ظروف نحن لا نعتذر نحن لا نعتذر عن الدعوة بظروف الدنيا وإنما نعتذر للدنيا بظروف الدعوة نحن لا نعتذر عن الدعوة بظروف الدنيا ولكننا نعتذر عن الدنيا لظروف الدعوة يبقى دية ايه ان وجودش يقل على لا يسكت مسئوليتك بقى لا يوجد شيء يلقوا لا يوجد شيء ولا يوجد ظروف تسكت مسئوليتك عن الدعوة الى الله يعني لو عايزين نصغر معلش يا أخت أمان لو عايزين نصغر صورة يعني برضو ما يعني ما نذكرش فيها الصغة القديمة نقول لا يوجد ظروف ولا يوجد شيء يسقط مسؤوليتك في الدعوة إلى الله لا يوجد أعذار ولا توجد ظروف تسقط مسئوليتك في الدعوة إلى الله لا أعذار ولا ظروف ولا أي شيء تسقط مسؤوليتك في الدعوة إلى الله زي ما مؤمن قال ياسين عمل أعذار ظنيوية ظروف أصلنا تجوزت أصلنا أنت يجب أن تستمري وهنا بناخد مبدأ أن لما فيها عربية بيقاملها وتطبع على الطريق هي بتهدي لحد ما تعدي إن ما نرتقفش لو كل ما طب قبلك وقفتي حمرك ما تصل يبقى زي ما كتبتها أمان لا يوجد ظروفة لا يوجد شيء ولا أعبار يسقط مسؤوليتك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى جميل جدا يعني ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يعني ديت طبعا احنا الملف مفتوح ملف أصول الدعوة الميدانية او أصول التربية الدعوية ملف مفتوح وإن شاء الله وإذن الله يعني إيه ربنا يا عنا كده يعني واندود فيه إن شاء الله بإذن الله في هذا الملف المفتوح الخطور جدا جدا جدا اللي هي, اللي هي التربية الدعوية والفكر الدعوية طيب جميل جدا نحن قلنا بقى فكرة دعوة الميزانية عند النبي عليه الصلاة والثلاث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان يعني فكرة الجزول للناس فكرة خطيرة عنده جولة الطفا لما صعب على الجبل وفرخ في الناس بالدعوة إلى الله وملاهب وقفله من أول يوم وكانت الموقف ده هو سبب بداية الدعوة الجهرية يعني فيه ناس معتقدة إن الأذى والتعذيب اللي حصل الـ الـ الـ في الدعوة. مرحلة الجهرية كان بسبب ان النبي بدأ يشتغل في الدعوة للكلام ده غلط يا جماعة النبي والصحابة بيشتغلوا في الدعوة من اول يوم في الاسلام من اول يوم في الاسلام وما للسبب ايه السبب هو النزول للناس ان النبي عثالي موقف على جمل الصفا ان الصحابة نزلوا في الحرم المكي يكلموا الناس عن ربنا سبحانه وتعالى ان النبي عثالي نزل في الاسواق يبقى ايضا دي نقطة خطورة جدا أنت بداية الأذى لم تكن بسبب بداية الدعوة وإنما الدعوة شغالة ولكن كانت في شكل إيه؟ دعوة إيه ما هياش دعوة في الأسواق وفي الشوارع وفي الميادين إنما أول ما نبع السلام نزل الدعوة للشارع وللواقع هنا بدأ الاصطدام وهنا بدأ الأذى يبقى الأذى وكل المرحلة الجاهرية كل اللي حصل في شعب أبي طالب وكل اللي حصل في مكة كان بسبب جولة الصفا طب ونبع السلام طب كان يتراجع نبع السلام ما فيه صحابة أثرهم فيه زي سمية سيدة سمية لولا النبع السلام يعلم ان نذل الناس ده شيء حطوث جدا كان النبع السلام الخلاص ده في مفاستد وفيه أذى وفيه صحابة وسيدنا بن مسعود وط في جولة من الجولات واصطحني الكعبة بيقع صرط الرحمن وفي صحابة قلتوا أشدوا الأذى في الدعوة الميدانية ولكن النبع السلام تصمم على الموصلة في النبع عليه السلام يا جماعة الدعوة الميدانية ونذل الناس ما كانش بس فيه مكة ولكن في المدينة كمان حديث لما النبع السلام قال من يشتري هذا بدرهم عليه الصلاة والسلام اللي جولة من جولات النبع السلام في السوق إنه نزل في السوق من الأسواق بتاع المدينة يعني كمان حتى في المرحلة المدنية الجولة تمرت يعني حتى لو المجتمع انتزم هنضغط الجولات لا هنستمر في الجولات فالنبع السلام نزل وعمل حركة في غاية الجرأة خروف ميس معصم جده جنبا من الجوانب مربك مزبلة إن نابع السلام طبعا نقرف جدا من المكان بتاعه فالناس كلها والتبار والبائعين والمشترين دقوا حوالين إن نابع السلام فالنبي عمل حركة جبارة أنفاج أشائل الخروف وعد رفعه دونهم تخلوا بقى منجر الدود اللي فيه والتعفن اللي فيه والرحة الرئيبة اللي فيه الناس اتجاعدت وإن نابع السلام من يشتري هذا منرهب عشان تعرفوا إن الجوالات إن نابع السلام كانت جوالات قوية كان الجوالات مؤثرة كان الجوالات جريئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب قلبنا يا شيخ أحمد جلال ربنا يحفظك ويبارك فيك حبيبنا ربنا يبارك فيك ما تتفضل معنا نتكلم عن الدعوة الميزانية ونزل الناج ربنا يبارك فيك ونزل كل خير جزيك الله خير معايا يا كواني في الله يماريزا حديث الجذي الأساكي ده كان جولة والنبي نزل للسوق للتجار طيب انما عطلان نزل جولات تانية للأسواق آ صوره المطففين لما كنا بناخدها السنه اللي فاتت تبعها بالقراني كنا بناخد ان اللي بنقعد تلاقي رؤي النبي نزل بيها الاسواق وكنا قلنا ان تغيير الواقع ما جاش نفس اللي القران نزل ولكن ان الداعيه سبب القرآن نزل بين الواقع ونزل بين الناس يبقى النبي لما نزل بصوره المطففين للاسواق يبقى ده ايه يبقى ده برده ده جولات النبي سلام أو شغل الدعوه والسلام في النزول للناس طيب النبي نزل للناس ثاني في جوله الطائف لما نبعث طربط من مكه يعد يحدث ابدا ولكن واطن عليه فضل السلام وانطلق الى الطائف في جوله جوله النبي مشي على رجليه عشانها 90 كيلو دلوقتي قاعد على النت مش قادر تضغطي شويه الزراير وتتواصل مع الناس وتصوري ان في مقطع وسير الديت رغم ان معظم الدول على النت قائمه على التشهير احنا عايزين ندخل فيها قرطنتليه بقى اللي الحوار وعايزين نعمل بنك الجولات احنا قاعدين نعمل بشارات جباره في الماده دي مع بعض يا جماعه يعني ان شاء الله بإذن الله المجدى دي وإحنا بناكد الفنيات إحنا لازم ناخد الفكر يعني برسخ عندك إن ده دين برسخ عندك إن النزول للناس ده دين مش هيجي الدين من غيره إنك آثمة إن لم تتحركي من أجل إنكار المنكر على الشبكة العنكمودية أنا بأصل عندك الأول أصول إن السقوط حرام إن إنك لازم تتجاهزي إن ملكيش عذر إنك تتواني عن الدعوة إلى الله انا بأثر عنديك وصول الوقتي ولكن لما نجي نتكلم في الفنيات فن الداخلة على النيتنا هتدخل ازاي هنعمل حاجة اثناء بنك الجولات ازاي نجيلي المقاطع القنابل والقصة والبستات القنابل هنختار بقى حاجات قدوية جدا انا جماعة ان شاء الله بالجلال والصور القنابل وال... والتصاريب القنابل ان شاء الله ونقدر ازاي تونشي احوار ازاي تدخلي تشكيلي على ايه في النهاية يعني ازاي المقطع ما يبقاش هو كل الجوله دلوقتي جولاتكم ما هي الا تشيير بتشييره ازاي ندخل مع التشيير حاجات ثانيه مع التشيير ندخل حاجه اسمها تعليق انك انت تكتبي مشاعرك واستفادتك واستفادتك من المقطع ده نفسه اللي شيرتيه هنكتب حاجه اسمها الدخله ازاي تدخلي ازاي تدخلي هنعمل حاجه اسمها بنك الجولات دي وليها بايتو الماكتب تتيح حوار هنعمل حاجه اسمها الحوارات زي تتيح حوار هنعمل حاجه اسمها التشكيل تشكلاها على ايه يبقى يبقى فن الجوله على النت او فن الدعوه على النت آآ آآ يعني ان شاء الله بتبقى هيبقى فيه شويه مهارات كده يعني وانتم هتمرنوا الكلام ده وانتم رسكم هتطوروا معانا احنا عايزين نوصل في النهايه توصل ازاي تشتغلوا في الدعوه فانتوا الاسبوع جاي عندكم ماده الايفنت هيبقى كل واحده منكم مكلفه انها 2 للايفنت ده وتجيب أسماء اللي هي جابته مين اللي حضروا الطلبه مين اللي حضروا معايا يبقى, يبقى الموضوع يا جماعه الموضوع يعني باذن الله بصراحه محتاج مجهود عشان نصوره وعشان نقدر نتصور ازاي نشتغل في الدعوه الميدانيه على النت نكمل ثاني لبعد السلام وفكر الدعوه الميدانيه عند الطلاب النبي مشي 90 كيلو على رجليه عشان جوله واحده جوله الصفاء 90 كيلو انت بتتصعبي انك تتشيري وتتكلمي وتحاولي وتنشئي حوار وتفتحي قلبك وتستعمل مهارة فتح الكلام من القلب يعني وصلنا بايت معاي النبع صلى في الطريق قبل حوالي 25 ولا 26 قبيلة كل قبيلة عمل فيها جولة النبع عليه الصلاة والسلام لم يكف عن الدعوة والنزول للناس لحظة عليه لما تشقق قمر في أول سورة القمر كان النبع اسمنة في, في جولة من الجولات النبع كان بيتحدى المشركين وبيدعوه لله في جولة من الجولات إبانية حاجة في غاية العامية وفي غاية الفطورة الحاجه اللي يعني اللي انا عايز ان يعني الرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الدعوه الميدانيه ماليه حياته والذول ده كان مال حياته في مكه وفي المدينه الذول ده في مكه انا عايزكم تجيبوا لي بقى انماط الدعوه الميدانيه عليه الصلاه والسلام ايه يعني ايه مشاواهر الدعوه الميدانيه في مكه, إيه إيه إيه إيه الميدانية في مكة. مع بعض إه. رقم 1 اوله جولة الصفاء اللي نزل فيها اول سورة النبأ واللي نزل فيها سورة المثب يبقى رقم واحد جولة الصفاء رقم اثنين النشاطات اللي دول الناس عند النبأ عليس الطاroit رقم اثنين جولة الطائف اللي نزل فيها آخر سورة الأحقاص. ها رقم 3 جولات أسواق العرب ومواسم العرب اللي هي عفاس وظي المجاز اللي نزل فيها اول سورة الجن وأسلم ناس من الجن في جولة من هذه الجولات رقم اربعة ها. رقم 4 إرساليات الدعويه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام ارسل سيدنا مصعب بن عمير للمدينه إرساليات بقى اللي ناس يسافره طيب رقم خمسة جولات منى جولات منى في مواسم الحج اللي اتفنوا 19 مدخل بتوع منى عشان يحموها من يحموا الكفر من الجولات اللي باصلاه واللي بيتت فيها اخر صوره الحج ما أنزلنا على المقتسمين اللي قسموا المداخل ما بينهم عشان انبي عاصمان ما يعرفش يدخل من هنا يا مدخل ونزلتها أول صورة القمر لما نشق القمر وانبي عاصم في جولة من جولات منه ها النابي كان يجري بين الخيام ويقول من يمنعني حتى أبلغ كلام ربي فإن قريشا منعدني أن أبلغ كلام ربي رقم ستة جولات السفر بين قبائل العرب في شمال وجنوب وشرق وغير في الجزيرة العربية دائما النابي سافر لبني كلب وسافر لقبائل كندة وسافر لقبائل بني حنيفة بن كلب في شمال الجزيرة العربية بنو حنيفة في جنوب الجزيرة العربية واظبطوا معاكم يا جماعه يبقى يبقى ده مع السلامه كان بيسافر في جهات الجزيره العربيه الاربعه رقم 7 جولات شوارع مكه اللي النبي كان بيطوف الشوارع ويبي زي اول سور الصاد وانطلق الملؤ منهم امشوا واصبروا على الهاتكم وهم بيصرفوا الناس في شوارع مكه من حوالين النبي وع السلام رقم 9 جولات نوادي وتجمعات مكة اللي نزل فيها آخر صورة النجم اللي هي لما نزل في نادي من نواديهم وكلهم سجدهم ومنزل فيها آخر صورة النجم سجدوا عند سجدة بتاعة آخر صورة النجم يما جوالات في النوادي والتجمعات وما يعادل الوادي رقم عشرة جولات بيوت مكة جوالات في البيوت نفسها اللي روزها الأثر بتاع أبو جهل لما قال لي نبعه السلام اتني بكتاب من ع... بكتاب أكتبه لك الارض بكأنك كنت ملغتني خلاص بقى خلاص كتاية فوت عليها في البتنة الدرجة دي ده رقم تسعة رقم عشرة عزومات في بيتي النبي عليه السلام ان النبي كان بيعمل عزومات للمدعوين في بيته يعني مش بس بيخرجلهم في الشارع وكان بيدخلهم بيته عليه السلام واللي نزل فيها آخر صورة الشعراء وانظر عشراتك الاقربين لما النبي عمل عزومه على يعني زي خروف او ولينا وبله ضوضها وعمل وليمه ثانيه وله ضوضها وعمل وليمه ثالثه يعني اللي هي نبوته كان بيعزموا في بيته دعوه بناء اكرام اجرام ودعوه دعوه بلا اكرام اجرام يبقى اذا عزومات النبي رقم 11 الدعوه الفرديه ودي دعوه ميدانيه 11 زي ما النبي حرك الصحابه في الدعوه الفرديه في كل مكان ابو بكر اول يوم جت خمسه اسلموا على ايديه النبي عليه كان نفسه شغال في الدعوه الفرديه وفي الحوار الفردي زي حديث افرغت يا ابو الوليد يبقى 11 نمط من انماط الدعوه الميدانيه النبي عليه الصلاه والسلام كان بيمارسها في مكه يا جماعه 11 نمط من انماط الدعوه الميدانيه قلنا جوله الصفا والصعود على الجبال اه والنزول في اه جبال الصفا ده يعادل يعني يعادل جدار التحرير كده عندنا لانها اصلا كان بيعمل الدعوه في, في انشط اماكن في الدنيا كلها يبقى جوله الصفا رقم 2 جوله الطائف جوله الصفا اللي نزل فيها اول سوره نبق وسوره المثل رقم 2 جوله الطائف اللي نزل فيها اخر سوره الاحقاف واسترقنا اليك نفر من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى اولوا الى قوم منذرين رقم 3 جوله سواق العرب الموسمية اللي هي وموسم العرب اللي هي في المجاز وعقاب اللي نزل فيها أول سورة الجن وإنبي بيصلي بعض أصحابه اللي كانوا محافظين جولة كل أوحيالي أنه استمع نصرهم من الجن فقالوا أنه استمعنا قرآنا عجبة رقم أربعة الإرساليات الدعوية إنبي كان بيبعث صحابه إحنا لست في مكة زينا بعث مصاب للمدينة رقم خمسة جولات مينة اللي كانوا بيقتلوا 19 مدخل عشانها اللي نزل فيها اكل في سوره الحجر كما انزلنا على المقتصدين وأول سوره القمر اللي هي لما شق القمر رقم 6 جولات السفر بين القبائل لما النبي كان بيدور على بلد تقويه زي بتاف اللكنده وبنو حنيفه وبنو كلب رقم 7 جولات شوارع مكه كان بيمشي الشوارع آه زي اول سورة صاد وانطلق المال ومنهم ان يمشوا واصبروا على قلاتكم القرآن بيخلت كل جولات النبي عليه الصلاة والسلام رقم 8 جولات النوادي والتجمعات المكية زي الكافيهات كده زي اخر سورة النجم كانت في ناجم النوادي رقم تسعة جوالات بيوت مكة دي ابو جاهل لم قالوا اقتيني بكتاب اكتبه لربك انا قد بلقتني رقم عشرة عزومات في بيت الرسول كان بيأثم المدعوين دي اخر سلط الشعراء وعند العشرات كان الاقربين رقم حداشر الدعوة الفردية ودي بالدعوة الميدانية دي مكان بيشغل الصحابة في الدعوة الفردية يبقى كل دي نشاطات الرسول على السلام نشاط الرسول في الدعوة الميدانية والنزول للناس في مكة طب القرآن خلت الكلام ده آه يأكل الطعامة ويمشي في الأسواق يبقى النبع السلام كان وإن كان دي بتمثل حراك اجتماعي وليس فقط حراك اه اه حراك دعوي ويمشون على الأرض هونا كل ده بيمثل حراك دعوي وحراك اجتماعي ونشاط رهيب في النزول للناس في الدعوة الميدانية في مكة طب الدعوة الميدانية في المدينة نشاططها إيه؟ حالي بل يقول لي عشان نقبل؟ لا خلاص كده اح فقعدت لي دلوقتي احنا في المجموع ده في في الله باذن الله ربع ساعه تنطلقهم وتنتشرهم وتنزلوا كده للواقع بروح نبوية بروح الاقتناء برسول الله صلى الله عليه وسلم تنزلوا بقى وتسيروا يعني الـ الـ الـ ان احنا هنقول كلمة الوقتي بإذن الله سبحانه وتعالى بمناسبة الفلانتين معاكم بتاع الجولة هو اقتناء أمالنا في نسؤالكم ومعاكم التصميم والـ والـ والـ والإعلام بتاعه إن شاء الله بإذن الله تنطلقوا دي كروب عداية تنتاعة كده إن شاء الله بإذن الله ونبدأ نبدأ أيضا كده نقول مثلا على عشر أو ربع يا رب يأثر إن شاء الله بإذن الله يعني مش هطول المراضي إن شاء الله بإذن الله في الجولة ولكن هي مجرد جولة هنكلم مع شباب بقلوبنا كده العنوان بتاحها يا جماعة يعني, يعني أول موضوع مش هقولي العنوان الحب في زمن القهر او حب ضد الطيار يلا ربنا يفددكم وربنا يبري فيكم وربنا يعينكم سبحانك اللهم وبحملك لا لا لا لا استغسرك أسوب إليك إذن الله